الوحدة التاسعة الدرس الأول التلوث 1. مشاكل التلوث لتلوث البيئة أنواع مختلفة من أهمها تلوث الجو وتلوث المياه وتلوث بالنفايات والضوضاء والتلوث البصري تؤدي إلى تلوث الجو الغازات الضارة ويشمل تلوث المياه المياه العدبة والمياه البحرية أما التلوث بالنفايات فيشمل القمامة والنفايات الطبية وتعتبر الضوضاء من مشاكل المدن الكبيرة وقد تؤدي إلى التوتر النفسي لدى الناس أما التلوث البصري فيمكننا أن نصفه بتشويه مناظر المدينة